إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويا قوم لا وكم عليهما من اجر الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكنني اراكم قوما منتجهين ويا قوم من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 أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نون قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأثنا بما تعينا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 هُنَّ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَحْزَنْ إِذْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إنهم الله اكبر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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إن رقُ نحم فيهَا قُ نَحمِل فيهَا مِن كُ زَووجَ سنَيِ وَأَهْلَك إَِّ مَ سَبَق عَلَه القَوون وَمَن آمًَا وَم آممَنَ مَأَهُ إِلا قَل